بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الامام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الطهارة طبعا احنا اتفقنا ان العنوين دي من وضع اللي جاي يعني باب فضل الوضوء باب فضل الصلاة في جماعة باب كذا كلها من وضع الامام لانه قال باب فضل الوضوء عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله يملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله يملأني أو يملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقه برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع فبايع نفسه فمعطقها او موبقها هتجد الفاظ مغيرة صحيح النسخة دي هي تقريبا اضبط النسخ وانكت الالفاظ دي صحيح يعني مثلا هتلاع عندك والحمد لله تملأ الميزان فهي صحيحة واخد بالك فأي يعني اللفظتين صحيحتين يعني يقول النوير رحمه الله كتاب الطهارة قال جمهور أهل اللغة يقال الوضوء والطهور بضم أولهما إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر ويقال الوضوء والطهور بفتح أولهما إذا أريد به الماء الذي يتطهر به يبقى إذا قصدنا الماء قلنا الطهور, الطهور وإذا قصدنا الفعل قلنا الطهور الطهور وإذا قصدنا ماء الوضوء قلنا الوضوء بالفتح وإذا قصدنا الوضوء نفسه فنقول الوضوء بالضم يقول هكذا نقله ابن الأنباري وجماعات وجماعات من أهل اللغة وغيرهم عن أكثر أهل اللغة وذهب الخليل والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما قال صاحب المطالع وحكي الضم فيهما جميعا ولكن الأشهر أنه إذا قصدنا الماء يبقى الوضوء إذا قصدنا الفعل نفسه يبقى إذن الوضوء يبقى الضم للمصدر والفتح للآلة أو للماء الذي يتطهر به واضح؟ ماشي قال وأصل الوضوء من الوضاء وهي الحسن والنظافة وسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه طبعا كلمة الوضوء تو... توضأ وضوءا ده اسم اسم مصدر وليس مصدرا إنما نقول المصدر من توضأ توضؤا واضح لانه هو الفعل الذي هو المصدر المقصود بالمصدر هنا اسم المصدر ايه الفرق بين المصدر واسم المصدر ان المصدر بيكون فيه الفعل ومعنى الفعل وحروف الفعل توضأ شايفين الحروف توضؤا ايه اللي حصل هو نفس المعنى ونفس الحروف طب تعالوا كده توضأ وضوءا إلا عظفين التاء مش موجودة اسم المصدر بيكون في معنى الفعل وليس فيه حروف الفعل ده اسمه اسم الايه؟ المصدر قال وكذلك الطهارة أصلها النظافه والتنزه وأما الغسل فإذا أريد به الماء فهو مضموم الغين وإذا أريد به المصدر فيجوز بضم الغين وفتحها لغتان مشهورتان إبقى إذا أريد بالما نقول الغسل وإذا أريد به المصدر قلنا الغسل أو الغسل مشعل وبعضهم يقول إن كان مصدرا لغسلت فهو بالفتح غسلت غسلا كضربت ضربا وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم كقولنا غسل, الجم غسل الجمعة مسنون وكذلك الغسل من الجناب واجب وما أشبهه وأما ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاء أن من, من, من أن قولهم غسل الجناب وغسل الجمعة و. شبهوهما بالضم لحن فهو خطأ منه بل الذي قالوه صواب كما ذكرناه واما الغسل بكسر الغين فهو اسم لما يغسل به الرأس من خطمي وغيره والله أعلم الخطمي هو إيه خطمي اللي هو إيه مر عليكم الخطمي والأشنان و... مرش خالص يامر طب كان بحب اصدر معاكم يعني عشان برضو ما يزعل أنا بحب يعني في قلب يبقى فيه إيه؟ لأنني الجو مشبر خالص يعني <تصفيق> <شبر> بفتح الشين <تصفيق> <تصفيق> اه الخطمي ده نباتات كده بتعمل عمل الصابون مش هو الصابون <تصفيق> فاحنا عايزين هو زيه والاشنان برضو نفس السكه اه نباتات بتعمل عمل التنظيف ك كالصابون عندنا الآن الثاني الأوشنان اشنان مر ازاي بقى في الفقه في أول باب في باب المياه لا انا عايزكم تصحصحوا انا قلت لكم ايه عشان تستفيدت جدا اقرأ الكتاب الطهارة في لا في دليل الطالب بس اقرأه في دليل الطالب او الجزء اللي احنا نقرأه تقرأه بحيث ان انت هتماشي الاتنين مع بعض هتجد متعة قال باب فضل الوضوء ولا باب فضل الوضوء ها الوضوء ولا الوضوء الوضوء, الوضوء؟, الوضوء؟ احنا هنا بالفتح الماء وإن كان على قول بعض أهل اللغة يجوز الفتح أو الضم فيهما ولكن حين قلنا القول الذي ارتضيناه أن الضم للفعل وأن الفتح للإيه؟ للماء يبقى باب فضل الوضوء يقول قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها يقول هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام فقد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام فأما الطهور فالمراد به الفعل فهو مضموم الطائع على المختار وقول الأكثرين ويجوز فتحها كما تقدم وأصل الشطر النصف واختلف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان يعني الطهور شطر الإيمان فقيل معناه أن الأجر فيه ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان وقيل معناه أن الإيمان يجب, يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء لأن الوضوء لا يصح إلا مع مع الإيمان، فصار لتوقفه على الإيمان في معنى الشطر. وقيل المراد بالإيمان هنا الصلاة، كما قال الله تعالى، وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيمانكم يعني يعني الصلاة إلى البيت المقدس التي كانت. والطهارة شرط في صحة الصلاة، فصارت كالشطر. وليس يلزم في الشطر أن يكون نصفا حقيقيا وهذا القول أقرب الأقوال يعني يقول كلمة شطر الشطر أو ما يدانيه مش شرط أنه يكون إيه؟ الشطر نصفا كأنه نصف حقيقي وهذا القول أقرب الأقوال ويحتمل أن يكون معناه أن الإيمان تصدق بالقلب يعني تمشي تصديق برضو يعني أنا مكتوب عندكم عنديكم تصديق صح؟ أنا عندي تصدق ماشي تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر وهما شطران للإيمان والطهارة متضمنة الصلاة فهي انقياد في الظاهر والله أعلم أما قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان الحمد لله فمعناه عظم أجرها وأنه يملأ الميزان وقد ظهرت نصوص القرآن والسنة على وزن الأعمال وثقل الموازين وخفتها الحمد لله وطبعا الحمد لله معناه ايه ما الفرق بين الحمد والثناء ما مردش عليكم خالص الحمد والثناء طب نبدأ بالحمد والشكر لأوه ها والحمد, والحمد مين لألكد و... على... الحمد ثناؤنا على الله عز وجل على فعله اللازم والمتعدي ده أبسط تعريف له الحمد يكون على أمرين الأمر الأول على صفات الله عز وجل لأنها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فيحمد الله عز... يحمد الله عز وجل عليها. صح ولا لا؟ الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فحمد على أنه فطر. الحمد لله الذي أنزل على عبدي الكتاب. واضح؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فكله حمد على أفعاله لأنها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ويحمد الله عز وجل أيضاً على النعم التي تصل إلى عبده النعم المترادفة الواصله الى عبده ليلا ونار فيحمد عليها والحمد يكون بالقلب ويكون باللسان ان يعترف بقلبه وان أن أن يوقن بقلبه ان النعم من عند ربه وان يعترف بلسان الشكر انما يكون على النعم المترادفة على العباد فقط فيهما اعم من ناحية السبب الحمد ام الشكر أيما أعم الحمد أعم ولذلك يقولون الحمد أعم سببا لأنه على أمرين أما الشكر على أمر واحد وأما الشكر فإنه يكون بالقلب اعترافا وباللسان إقرارا وتصريف هذه النعم بالجوارح فيكون على ثلاثة أشياء الاعتراف بها باطلا كما يقول ابن القيم والتحدث بها ظاهرا وتصرفها في مرضات مسديها يقول بالقايم أن هذه أركان الشكر إذن الحمد بالقلب واللسان الشكر يكون بالقلب واللسان و... والجوارح أيما أعم هنا الشكر وذلك نقول أن الحمد أعم سببا والشكر أعم متعلقا أي من ناحية ما يتعلق به أنه يتعلق بالقلب واللسان والجوارح يعني اذا مرت عليكم العبارة دي تكونوا فاهمينها يعني طب الثناء الثناء حمد بعد حمد يعني يحمده ويسني بحمده فذاك الله عز وجل في الحديث جعلت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين وسياتي ان شاء الله اذا قال العبد الحمد لله قال حمدني عبدي فاذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي يعني اثنى علي يعني حمدني حمدا بعد حمدي الثناء هو تكرار الحمد الثناء هو تكرار الحمد التعريف الموجز للحمد هو الثناء على الله عز وجل على فعله اللازم والمتعدي اللازم اللي هي صفات الله عز وجل والمتعديه النعم أيضاً الصفات الواصل ياثروها الى العقب الحاجات دي يعني احفظوها عشان ما بتتكرر في كتب كتير صح يعني مثلا البسملة الحمدلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الحاجات دي لابد ان انت تضبطها ضبطا بحيث ان اي كتاب بعد كده ايه يبقى بقى المسألة ما تكررش فيها فاذا الحمد لله بهذا الثقل انها تملأ الميزان وأما قول صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والحمد لله تملآن او تملأ ما بين السماوات والارض قال فضبطناه بالتاء المثنات من فوق في تملآن وتملأ وهو صحيح فالاول ضمير مؤنثتين غائبتين تملآن والثاني ضمير هذه الجمله من الكلام قصده يعني يجوز ونقل كلام صاحب التحرير جسم لئاني بالتانيث والتذكير جميعا فالتانيث على ما ذكرناه والتذكير على اراده النوعين من الكلام او الذكرين يعني تقول وسبحان الله والحمد لله تملاني او تملا تملا على اراده المذكر وأما معنى فيحتمل أن يقول لو قدرت جسما لملأ ما بين السماوات وسبب عظم فضلهما ما اجتملت عليه من التنزيه لله تعالى بقول سبحان الله يعني هو عايز يقول ان سبحان الله الحمد لله على ارادة الكلمتين او الذكرين يبقى نقول تملئان او تملأ على ارادة الجملة تملأ هذه الجملة هذه الكلمة لان كلمة الكلمة اصلا بتطلق في اللغة وتطلق في القرآن والحديث بمعنى الجمل التامة طبعا انتم مصطلح النحاة اللي هو الجملة اسم وفعل وحرف ده مصطلح عند النحاة فقط انما اللغة العربية وفي الحديث والقرآن كلمة كلمة دايما تعني الجمل التامة كما في قوله تعالى كلا انها كلمة هو قائلها اللي هي ربي ارجعون لعلي اعملوا صالحا فيما تركت دي كلها كلمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد ألا كل شيء ما خل الله باطلو عارفين البيد بتاع لبيد طب يعني ألا كل شيء ما خل الله الله باطله سبعته كتير صح يعني ايه اللي هيقولها ده يبقى بصراحة يعني ربنا يبارك له يعني طب ما هي الجنة مش هتفنك معنى في الحياة دلوقتي والجنة موجودة وحقيقية وموجودة ومش هتفنك دول شيء الله عز وجل يكون باطل اللي اللي الدنيا وعالم ومتعلم يعني فين ها <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أيها ده, ده المعنى يعني إيه بقى مفوش إخلاصه لكده ألا كل شيء ما خلى الله باطله يعني كل شيء توجه العبد به إلى غير الله عز وجل فهو باطل لا ينفعه ولا يعود ثوابه عليه وضحت يبقى هنا الباطل الباطل بيفسر أصلا على معنين المعنى الأول بمعنى المعدوم بمعنى المعدوم والصفية حملت هذا الحديث على المعدوم وطبعا ده كلام باطل جدا فعايزين يقولوا ايه يقولوا ان ربنا والكون حاجة واحدة ما يعني ما فيش حاجة خال الله كل حاجة الله عز وجل الكون اثر من اثاره هو الله عز وجل بقى فده باطل المعنى الثاني للباطل انه لا ينتفع به صاحبه وده لن يكون الا في وهذا ايضا تفسير قول الله عز وجل كل شيء هالك الا وجهه الصحيح في هذه الاية لان فيها تفسيرين الصحيح هو اللي رجع شد السلام ابن تيمية أي كل شيء أريد به غير الله عز وجل فهو زائل ولا ينفع صاحبه إلا, وجه أي إلا ما ابتغي به وجه الله عز وجل وده ليس في نفي للصفة لأن ابن تيمية يصب الصفة بآيات أخرى والصفة ثابتة بآيات أخرى وإذا رجحنا هذا القول نقول أن هذه الآية ليست من آيات الأسماء والصفات عشان برضو ما حاش يقولينا انت ايه بتأوله نقول له لا دي مش اللي ايه اصلا في الاسماء والصفات عشان تقولي بأول وضحت طيب يقول سبحان الله لما اجتملتها عليه من التنزيه لكلمة سبحان الله يعني انزه الله عز وجل عن كل عيب ونقص طب ده كمال التنزيه كمال سلب الصفات السلبية كمال كمال ولا مش كمال ليس بكمال في ذاته امتى يكون كمال اذا نفينا الصفات السلبية كلها واثبتنا صفات الكمال وضحت يبقى كمال الصفة التي فيها سلب زي مساء القدوس زي السلام كل دي بمعنى انه تنزه عن كل عيب ونقص ومع ذلك نثبت له كمال الايه كمال الضد فنفي العيب ليس كمالا الا اذا اثبتنا كمال ايه ضده كمال ضده الشيخ العسامين كان لما سالكاب يضربه دايما يقول لو اننا قلنا الحائط لا يضيء يبقى احنا عملنا ايه ما عملناش حاجة بس لو انا قلت بقى الحائط لا يضيء ولكنه يشيع منه حرارة يبقى أثبتنا له شيء صح ولله المثل لعلى قال والتفيض والافتقار إلى الله تعالى بقول الحمد لله ولذلك لا ود من الحمد إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها لي لأن الله عز وجل يحب الحمد يحب الثناء وحمد الله عز وجل دار في الكتاب في القرآن على خمسة أشياء تبحثوا عنه من شاء الله تجوهم لنا المرة اللي جاية الحمد لله حمد نفسه في كتابه في خمسة مواطن ها والله أعاد الباقي واما قوله صلى الله عليه وسلم والصلاه نور فمعناها انها تمنع من المعاصي وتنهى وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب كما أن النور يصدأ به وقيل معناه أنه يكون أجرها نورا لصاحبها يوم القيامة وقيل لأنها سبب لإشراق أنوار المعارف وانشراح القلب ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيها وإقباله إلى الله تعالى بظاهره وباطنه وقد قال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة وقيل معناه انها تكون نورا ظاهرا على وجه يوم القيامه ويكون في الدنيا ايضا على وجه البهاء بخلاف من لم يصلي والله يعلم صح كلام ده صحي جدا كما في قوله تعالى سيماهم في وجوههم من اثر السجود السيما هنا والمقصود بها سيما في السيما اللي في الوجه الحسن اللي هي حسن الثمت حسن الثمت الخشية التي ترى على الوجوه إذا وجد ذلك فعلم أن الصلاة تتأكلها وثمرتها لأن من قام الليل وصلى لله عز وجل يعني وجد هذا النور في صدره وفي قلبه وإذا نور حقيقي لأن الله كان إذا خرج إلى الصلاة كان يدعو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا صح وفي سمع نورا وفي بصر نورا وفي لحم نورا وفي عصب نورا وفي بشر نورا اللهم اجعل لي نورا فهذا النور الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالصلاة الصلاة نور وكذلك ايضا هي فعلا مجليه لحقائق كثيرة جدا تكون في القلب بصيرة تزيد من قوة البصيرة القلبية ولكن بشرط ان يفرغ قلبه في صلاته واخذ بالك يعني في بعض الاحاديث وان كان فاما قال تفرغ لعبادتي املأ قلبك غينا واسد فقرك تفرغ بمعنى ايه تفرغ اي اذا دخلت في العبادة ففرغ ما في قلبك تؤتي وكلها وتؤتي ثمارها ولذلك الصلاة عجيبه من العجائب والعبادات كلها عجائب والله عجائب فعلا يعني حتى الطب الحديث يثبت مسألة التداوي بالصلاة التداوي النفسي والروحاني بالصلاة التداوي البدني بالصلاة وفي أبحاث منشورة كتير جدا على الله يعني آخر بحث أنا قرأته الأطباء ألمان الإيمان شفاء للنفوس والأبدان أطباء ألمان كفر ليسوا بمؤمنين يعني البحث بيثبت أن هناك غدة أو هناك بعض الغدد في المخ تتشكل مع العبادة تؤثر في العبادة تستطيل أو تضمر إذا الإنسان عبد ربه تستطيل هذه الجزئيات إذا لم يعبد وترك الصلاة والعبادة جد، تضمح لي جدا. حتى أنهم في آخر البحث قالوا إن الإنسان بتركيبته الجسدية مجبول على أن يكون عبدا. فقلت سبحان الله. هذا يعني إيه؟ سبحان الله. يا دكتور مجاهد أبو المجد أنا سمعته من سنوات طويلة جدا. يقول أن من أحدث الاكتشافات أيضا أن في القلب غدة أو مضغة صغيرة. تتحكم في عواطف الانسان تتحكم في درجة تعقله وحلمه وغضبه في القلب فقلت سبحان الملك والله. يعني عجائب ولكن احنا نتعايش يعني انا والله الله فرصة جدا ان احنا نصلي وانحنا بنا في دماغنا ان احنا بنتدوى بالصلاة ان الصلاة دواء وشفاء والصلاة نور فالانسان اذا حزبه امر والتبس علي شيء فازع إلى صلاته ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعاء الليل في افتتاح الصلاة كان بيدعو له اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإصرافيل صح أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه اللهم اهديني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاول صلاة المستقيم يقول بعض شراح الحديث أنه اختص هؤلاء الملائكة طب لماذا لم يقول اللهم رب الملائكة قالوا لأن هؤلاء الملائكة مفتاح كل شيء مفتاح لما بعدهم جبريل مفتاح الوحي وإسرافيل ومكائيل المطر والنماء والخير وإسرافيل مفتاح اليوم القيامة التي تكون فيها الجنة والنار والبعث والحياة فطلب من الله عز وجل أن يحيي قلبه أيضا كما أنه جعل هذه الملائكة مفاتيح لهذا النماء وهذا الخير قال وأما قول صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان فقال صاحب التحرير معناه يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصر في ماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال فيقول تصدقت به قال ويجوز أن يوسم المتصدق بسماء يعرف بها فيكون برهانا له على حاله ولا يسأل عن مصر في ماله وقال غير صاحب التحريب معنى الصدقة حجة على إيمان فاعلها فإن المنافق يمتنع منها لكون لا يعتقدها فمن تصدق استدل بصدقته على صدق إيمانه والله أعلم وبعض أهل العلم قال أن البرهان أيضا نور ورد نوع من أنواع النور فيكون الصلاة نور والصدقة كذلك والصبر كما سيأتي أيضا كلها أنوار بعضها أشد من بعض ضياء أو شدة أو حرارة كما سيئ والقول طبعا التاني ذا هو إيه؟ أنها حجة على إيمان صاحب فاعلها لأن الله عز وجل قاله وما يوقى شح نفسه فأوليك هم للمفلحون والبخل أدوى داء صح ولذلك البخيل يعني عجيب يعني كل مرض قد يتدوى المرء منه إلا البخل البخل إذا وجد في إنسان يعني عفاكم الله يعني يذكر ان واحد من مروا مروا دي بلد كده من خراسان برضو الحيطة دي مشهورة بالبخل جدا حتى يقولون ان الديك عفين ديك عفيد ديك, ديك ولا لا ما هو ديك دي ما عمتش عن الواقع دلوقتي الديك ده اقول لك ربنا رزقنا اللهم ما امين اخد بالك الديك ده بقى ايه يقولون أن الديك من عادتها الكرم أصلا يقولون لو أن الديك وجد حبوب مثلا يظل يضرب بقدمه في الأرض ويصيح حتى تلتف كل الفراخ تيجي تاكل من الإيه معاه يعني لا يأكل وحده إلا الديك في مارو إذا وجد شيئا أكله وحده فأقول لك من مارو ده راح العراق في طلب يعني فضعت به السبل فأبل واحد عراقي كده قال له الوضع أنا توهتب تاعي أنا ابن سبيل قال له يعني وجدت ضلتك تعال البيت خذوا البيت بقى واكل شارب دايم عيشه بقى وبعد ما يعني ازن بالرحيل قال له لو اتيتني مر لا فعلت لك وفعلت بس ما تيجي مر لابد ان تمر علي يعني قال له طيب بعد فترة عرضت لهذا العراقي امر هناك في مره فركب وراح بقى وهو عشمان جدا ان ايه اني له واحد هناك يعني قال فدق عليه الباب ففتح له فأم بصص له كده يعني, يعني باستغراب جدا قال لا تعرفني قال لا قال أنا صاحبك العراقي أبو فلان قال لا لا أعرفك فالعلاق قال لعلنا الصفر طويل ويعني شكل متغير وأول مرة البس عمه هو ما شافنيش طب أخلع العم فأم خلع العمه قال لا تعرفني قال لا هل طب جهاز الطائية يكون شافني أنا مسرح مثلا مش بغير طب خلع الطائية بتاعته قال تعرفني قال له لا فقام خلع قال طب الافطان بقى يعني جهاز الافطان ده اللي ايه اللي مسبب الربكة دي فخلع الافطان اه لا تعرف قال له لا قال فهم ان يخلع ايه قميصه الداخلي بقى خلاص بقى بعدش بقى حاجة تانية قال والله لو خرجت من جلدي كما عرفتك يعني ما تحاولش يعني الله نستعلم البخلاء دول تقرأ الجاحز مثلا البخلاء وقصص البخلاء عجيب يعني ولذلك العلماء القدامى اللي بيصنفوا في كتب الجهاد تراهم ان هم دايما يعقدوا فصل فصل للصدقة في باب الجهاد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من الجبن والايه والبخل فجمع بينهما قال اهل العلم لان الذي يجبن عن ان يبذل درهمه يجبن عن ان يبذل نفسه ده واحد مش قادر يطلع جنيه لله طب ده يعمل ايه؟ ولزاك انا بقول لكم عوضوا نفسكم الصدقة ولو بالقليل لان الصدقه برهان لو كل يوم نص جنيه بس بس عوض نفسك ان انت بتعمل ايه؟ بتطلعوا لله بتعودها بتديها فرصه لان لو جينا طلب منك مثلا قال لك احنا 100 جنيه للمسجد النهارده وانت معاك فساعتها 100 جنيه وبعدين ايه بقى يعني الاهل والنفقات ان يكون عن اهله طبعاً عنده هو شخصياً على الدوام طول عمره وأخذ بالك أنه يعود نفسك يعود نفسك بالقليل نحن ممكن واحد مننا دخله ضعيف جداً ولكن لابد ان هو يكون له إيه بازل بازل في هذه المسألة ليه لأن الصدقة برهان، وطبعاً مع بداية أخذنا للأحاديث الحاجات اللي بتمر عليك سلوكية دي لابد من تطبيقها واجب أننا عرفنا الصدقة برهان يبقى لازم نعمل إيه عرفنا للصلاة نور نروح لنقارضة نصلي ركعتين كل ركع بربع مثلا ونصلي كده بتفريغ قلب مرة ونشوف ايه الوضع نور فعلا ولا ايه الموضوع هي نور طبعا ولكن انت جرب مع نفسك هل استقبال القلب عندك عالي ولا ايه الم... اللي محتاج لسه لمسائل اخرى يعني واما قوله صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء فمعناه الصبر المحبوب في الشرع ايه أنا والله كنت عايز أرجع له هل يقصد مين فيهم لأن آه. قال فمعنه الصبر المحبوب في الشرع وهو الصبر على طاعة الله تعالى والصبر عن معصيته والصبر أيضا على النائبات وأنواع المكاره في الدنيا والمراد أن الصبر محمود ولا يزال صاحبه مصطديئا مهتديا مستمرا على الصواب قال إبراهيم الخواص الصبر هو الثبات على الكتاب والسنة وقال ابن عطاء الصبر لقوفه مع البلاء بحسن الأدب يعني إيه حسن الأدب حسن الأدب ما حسن في الشرع أيضا فالأمر الحسن لا يكون حسنا إلا إذا وافق الشرع واضح فأما إظهار البلاء لا على وجه الشكوى فولا ينافي الصبر قال الله تعالى في أيوب عليه السلام إن وجدناه صابرا نعم العبد مع أنه قال أني مساني الضر والله أعلم والصبر أصلا في اللغة معنى الحبس صبر لغة الحبس ويقولون أنه حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عن المعصية فدي كلها أنواع من الصبر فيقول الصبر اللقوف مع البلاء بحسن الأدب أو الصبر والثبات على الكتاب والسنة أي في جوارحه كلها دي تكون المسألة إيه فقلبه لا يتسخط ولا عزب الله وكذلك لسانه لا يتشكّ، يتشكّ على جهة الإيه أنه لا يعجبه، أنه لا يعجبه والعياذ بالله فعل ربه والعياذ بالله. زي الأعراب إذا اللي يمكن قلتلك هناك صفة بده كده اللي كان عنده حمار، فمرض الحمار، فقال طب إلّا الحل؟ فقالوا له يعني انذر لله نازر، فقال لله علي إن شفى حماري أن أصوم سبعة أيام. المم هو قال لله على من هنا وام الحمر دبت فيه العفية يبقى واجعب عليه النازر ولا لا واجعب عليه النازر بدأ صاب اول يوم وثاني يوم والحمار شغال تمام المم وصل الى اليوم السابع ومع المغرب يموت الحمار اخذ بلك فام نظر الى السماء وقال والله لا اقضي النام من رمضان احنا ليا سبعة ايام اوصل من ايه من رمضان فذا ولعزو بالله ده ده ده حمق تصخط على قدر الله عز وجل تسى الله اللي أنا ولكم العفية انما الشكوى على جهة انه لا يتسخط انما يريد حل يريد علاج فده لا بأس به يعني واحد راح يقول الدكتور يقول له انا عندي كذا وعندي مش عارف ايه وتعبان والوضع هذا ليس تشك انما امتى التشك بقى لما يتسخط القدر يقول انا مش عارف اشبعني انا ولعزو بالله فده يبدأ بقى ايه ده كده الصبر بيوم حيانا بس الله يجعلنا من الصابرين <تصفيق> ها <تصفيق> لو بيحكي الواحد صاحب يعني على جهة ان هو بيحكي له وضعه وظروفه مفيش مشاكل ليس على جهة التصاخر وما يتخذهاش برضو ايه يعني تكأه لان بعض الناس بيتوجع دون وجع واخد بالك فاللي بيتوجع دون وجع ده هيمرض فعلا واخد بالك يعني في الحديث وان كان يعني في فيه مقال اللي هي ايه لا تمرضوا فتمرضوا فده حقيقه فعلا الانسان كل يوم بيدّي نفسه اا عباره كده انا تعبان انا تعبان ما انت هتبقى تعبان فعلا هيجي عليه يوم هيتعب فعلا فيه ليه لان هو خلاص سجلاته كلها بقت كده انما لو ان هو ظبط نفسه انا الحمد لله مش عارف ايه كده الامام احمد رحمه الله تعالى ورضي عنه الامام احمد لما كان يتأوه في في مرضه فقيل له ان طاووس كان يكره الانين فما ان احمد حتى مات والامام احمد ده مدرسة الواحدة والله اخواني والله يعني الناس الله ان يجمعنا بالناس دي والله الامام احمد ده كان وقافا عند الاثر بطريقة عجيبة جدا كان معظما للاثر يعني ابلغ ما يكون التعظيم يعني ما عندوش بقى انواء الامام احمد وامام اهل السنة ابدا انما كان يأتيه احدهم يقول فقال فلان كذا يمتسل مش بقى يقعد يقول بقى طيب نثبت المسألة الى طاوس الاول وبعد كان انا من مش عارف ايه وبعد طب جاز المعنى مش كده عندهمش كلام ده. كانوا كان حياتهم في الحديث زي ما انا شايفين لما احمد مسنده هي حياته واخد بالك لك ولزيك قال لابني عبد الله يا عبد الله اذا اختلف الناس فرجع الى هذا المسند لما تلاقي الدنيا بقى ايه, إيه؟, إيه؟ كذا هو المسند دللي. وزيك علم احمد في مسند علم احمد في مسند واما قول صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك او عليك فمعناه ظاهر اي تنتفع به ان تلوته وعملت به وإلا فهو حجة عليك شبول ايه تنتفع به ان تلوته وعملت به هنا الانتفاع ولذلك قال تعالى الذين يتلونه حق تلاواته قال ابن عباس فيما صح عنه يتبعونه حق اتباعه هو ده التلاوة للقرآن ولذلك التلاوة هي الاتباع التلاوة مش مجرد الخراءة انما التلاوة معناها ان تتبعه يقول فلان تلاه اي تبعه واضح واما قول صلى الله عليه وسلم كل الناس يخضر ذلك بعض الناس تجد ساروخ في القرآن اقرأ مولانا اقرأ اقرأ ما شاء الله ولكن هو عند الوقوف عند الآيات معرفة المعاني هو ايه كما قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أماني يعني ايه يعني يعرفونه ظاهرا فقط إنما لا يعرفون حقيقة معانيه ولم يقفوا معه، ولذلك ابن عباس يقول لأن أقرأ البقرة في ليلة أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله هذرما هذرما يعني بتخليط لا يعرف معنى الآيات ولا يعرف شيء إنما الاقتصار على القدر الذي لا يحدث تخليط معه كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها فمعناه كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته في فيعتقها من العذاب وَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعُوهَا لِلشَّيْطَانِ وَالْهَوَى بِاتِّبَاعِهِمَا فَيُوبِقُهَا أَيْ يهلكها والله أَعْلَمُ طبعا لماذا هنأخذ الباب ده كمان يعني انا عارف ان انا كده بس احنا بعد كده تعملوا حسابكم ان نفس طويل شوية لان المفروض انتوا هتاخدوا سنتين في سنة الطهارة والصلة في سنة واحدة هو طبعا عشان برضو يعني ابشركم الامام النووي نفسه عالي قوي في الطهارة نفسه كان عالي اكتر في الايمان كل ما نخش في الكتاب كل ما المساله ايه يعني هتجد بعد كده ان الصلاه اجزاء صغيره جدا واخد بالك يعني تقرأ في ما فيش عشان يقول باب وجوب وجوب طهاره للصلاه عن مصعب بن سعد قال دخل ابن عبد الله ابن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال ألا تدعو الله لي يا ابن عمر قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوش ليه لا ده هو بتوع حديث كده احنا شغلتنا كده نحن نقود نصلي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة يقول عن ابي هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا يقول باب, باب وجوب الطهاره للصلاه او باب وجوب الطهاره للصلاه يقول قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة هنا لا يقبل الله صلاة بغير طهور يعني أن الصلاة إذا صلىها الإنسان بغير طهارة فإنها لا تصح ولا تجزي عنه وضحت وكذلك الصدقة إذا كانت من الغلول وسأتي معنا الآن فإنها لا تقبل أيضا قال القاضي عياض واختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء في أول الإسلام كان سنة ثم نزل فرضه في آية التيمم قال الجمهور بل كان قبل قبل قبل ذلك فرضا وده طبعا الأصل قال واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة على المحدث خاصة وضح المسألة دي يقولون هل الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على المحدث خاصة يعني أنت الآن متوضي هل يلزمك أنك إذا ذهبت إلى الصلاة تتوضع أم أنك إذا كنت محدثا فقط تتوضع هي دي المسألة وضحت كده طيب يقول فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة الآية وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ وقيل الأمر به لكل صلاة على الندب وقيل بل لم يشرع إلا لمن احدث ولكن تجديده لكل صلاة مستحب وعلى هذا أجمع أجمع أهل الفتوى بعد ذلك ولم يبق بينهم فيه خلاف يبقى إذا كان محدثا يجب عليه أن يتوضع إذا لم يكن محدثا فإنه يندب له الوضوء لكل صلاة وضحت يبقى ده أول إجماع إيه أبنى في الوضوء يبقى بعلم عليها كده وبعدها أقلها في الصفحتين بتوعلي إيه الإجماع يبقى أحنا عشان نعرف الإجماعات اللي نقلها النوو في الوضوء الإجماعات اللي نقلها فين في الصلاة إن شاء الله يقول ومعنى الآية عندهم إذا كنتم محدثين هذا كلام القاضي رحمه الله تعالى نحن قلنا المعاني القاعدة الأصولية والفقهية ها؟ آه اختيارات, اختيارات النووي ترجيحات هو الشخصية الايه الفؤاد دي ماشي اخر حاج بس الاجماعات اللي هينقلها برضو نخليها صفحة برضو لا خليها في صفحة لوحدة قال واختلف اصحابنا في الموجب للوضوء على ثلاثة اوجه احدها انه يجب بالحدث وجوبا موسعا على شك تركزوا شوي علم بس عليها وبنقلها في البيت يبقى الوجه الأول أنه يجب بالحدث وجوبا موسعا مجرد ما تحدث يبقى يجب عليك أن تترضى ولكن وجوب هنا موسع والثاني لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة والثالث يجب بالأمرين وهو الراجع والحقيقة أن كلا الأمرين يقول إلى الآخر يعني لو قلنا أنه واجب واجب موسع لغت إمتى الواجب الموسع يضيق إذا أقامت الصلاة وإذا دخل إذا أراد أن يدخل في الصلاة عند القيام إلى الصلاة يبقى الخولين بيؤدي إليه فحققة الامر يؤدي كلا منهما هما الى الاخر اذا الواجب موسع طب الغد فين يبقى الغد اقامة الصلاة يبقى ضيق يبقى هو هنا الواجب بقى واضح قال واجمعت الامة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء او تراب ولا فرق بين الصلاة. طبعا ده في عدم يعني ايه في ع... عند عند وجود الطهارة وجواز استعمالها إنما العاجز عن الطهورين فهنقول له لا, لا أصلي على حالك واضح يقول أجمعات الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من مين أو ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة. وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة إلا ما حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري من قولهما تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة وهو مذهب باطل وأجمع العلماء على خلافه طبعا احنا عندنا الحديث بيقول لا تقبل صلاة صلاة كلمة نكرة صلاة كلمة نكرة اكتبوا القاعدة دي عندكم أن النكرة في صياق النفي والنهي والشرط والاستفهام تفيد العموم النكره النكره في صياغة النفي والنهي والشرط والاستفهام تفيد العموم القاعدة دي من أنفع القواعد لكم لأنها ستنفعكم في الاستدلالات في التوحيد. في الفقه في كل في التفسير في كل مكان ستنفعك هذه القاعدة في الرجز. فهنا قال لا يقبل الله صلاة صلاة لا تقبل صلاة أو لا يقبل الله صلاة يبقى صلاة نكره في سياق النفي فتفيد العموم أي كل صلاة يبقى يدخل فيها يدخل فيها صلاة الجنازة يدخل فيها صلاة الجنازة. وطبعا عندهم ان هنا سجود التلاوة والشكر عند الحنابلة والشافعية يقولون انه كالصلاة الصحيح انه ليس كالصلاة وانه كلما كملت شروط الصلاة في سجود التلاوة والشكر كان او لا. يعني هل الانسان يسجد للشكر او للتلاوة التلاوة لو بيقرأ من ذهنه وسجد يسجد ولا لا هم يقولون هذه كالصلاة فيشترطون ستر العورة واستقبال القبلة وان يكون على طهارة احنا بنقول الصحيح انها لا الصحيح انه كلما وجدت الشروط كان اكمل انما لا دليل على اشتراط الطهارة في هذه الايه وهي ليست صلال بل ليست كسله نعم اذا جاءك طالب فاكرمه يبقى ايه طالب? من يطلق عليه طالب يبقى كيف? وضحت? قالوا أجمع العلماء على خلافه ولو صلى محدثا متعمدا بلا عذر أثم ولا يكفر عندنا وعند الجماهير وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يكفر لتلاعبه ودليلنا أن الكفر للاعتقاد وهذا المصلي اعتقاده صحيح بصراحة عندي إشكال في العبارة يعني ودليلنا أن الكفر للاعتقاد اعتقاد وهذا المصلح هل يقصد الناوي أنه لا يكفر إلا بإعتقاده فقط؟ أي بق كلام كلام الصحيح لأن الناوي نفسه في روض الطالبين في كتاب الردة قال أن ال أن يكفر طارة بالقول وطارة بالفعل وعندنا بعض الأفعال يكفر صاحبها دون أن ننظر إلى ما في قلبه كسب الدين يعني واحد سب الدين او سب الله والاعوذ بالله او سب رسوله هذا يكفر يكفر بفعله ولا باعتقاده بمجرد الفعل فقط بمجرد الفعل يكفر والاعوذ بالله فاذا الكلام كده يكون غير منضبط واضح هو بيقول يعني هو يقصد ان دليله هو ان الكفر لا يكون الا للانسان معتقد الكفر احنا قلنا ان هو لو يقصد ان دليله ان الكفر ليس الاعتقاد عموما وده يفهم برضو من ظهر العبارة يبقى الكلام غلط اذا اعتقد ان الشخص ده يقصد الاستهزاء فعلا وانه يستهزئ بدين الله عز وجل خلاص يبقى يكفر ايضا الكلام ده في سب الدين يبقى كلام مش كويس يبقى كلام مرجئة سب الدين نقل الإجماعة لأن فاعله يكفر بمجرد السب اللي يقول انخرم الباطل ده يبقى مشكلة. في مشكلة دي مناش فيها بقى كمان يعني أنا عايز أقول حاجة إن هل يلزمني إن أنا أقول إن هو لابد إن ينخرم الباطن يعني انا اقول ان هو كفر لان هذا دلالة على كذا يبقى انت ما كفرتش بالفعل نفسه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انا عارف ان بعض المشايخ قال الكلام ده وانا سمعته بنفسي منه و... بس الكلام ده صحيح في سب الدين بالذات الكلام ده مش صحيح اللي يقول ان اللي سب الدين ولا عزو بالله ده لا اكفره او اذا كفرته اكفره لان هذا دلالة على زوال التعظيم من قلبه او زوال كذا من قلبه لا الكلام صحيح الكلام الصحيح انه يكفر بمجرد السب سب كفر بالك ولذلك نحن نقول ان الانسان اذا دخل للامان بالقول او بالفعل على الصحيح زي فعل الصلاة كذلك يخرج من الامان بالقول والفعل والاعتقاد ايضا كلامك ده مش معناه ان كفر بالفعل كلامك ده معناه ان كفر بانخرام الباطن يبقى بالاعتقاد برضه والثاني لا يخلو من خرام الباطن فهو كفر يبقى احنا كده حوالين يا تيته ودانك منين بالظبط <تصفيق> بس هنوصل في الاخر ان انت كده مش العباره مش منضبطه ليه انا اقول سؤالك بقى اللي بيقول ده غلط اللي كلام اللي انت بتقوله اعتقاده بايه والله دي مسألة بقى دي ترجع هل يتصور ولا لا صح? وتبقى كده مسألة عقلية. عندما انا بقول لك كلام علمي. كلام اهل السنة. التصورات دي كلها مسألة عقلية. وإيه اللي انت بترد على ابن تيمية مسلا في بعض في مسألة جنس العمل. بترد تقول ده مسألة ابن تيمية بقول لا يتصور. فاحنرجع نقول له ايه ده تصور ده مسألة ايه? عقلية ونحن نحتاج الهدال شرعي. انت برده نفس الكلام بتقول لا يتصور. ان واحد ثبت دينه وعنده عمل قلبي مازالش صح كلامك انا بقول لك بقى لا انا عندي بقى ان المسألة ديت مش هارجع مش هقول فيها انخرام ولا انخرام انخرام ما دي مش مسألتي انما انا بقول هو كفر بفعله انت بتقول لا ده هو يكفر لان ده دلالة على انخرام كلمة دلالة مش معناه ان كفر بذاتي بذات الفعل لا مش هي هي هو بيقول مكمل بعد كده مبوضل لقاله <تصفيق> اه شفتت مش متصور انا بقول لك بقى تصور لان لان لان العلماء اجمعوا على انه يكفر بدون التصور بتاعك يبقى انا مش محتاج للتصور ده في المسألة دي اتعرف زي ايه بالزبط هقول لك الى حاجة الذي يبدل شرع الله عز وجل صح مبارك عليهم من الله ما يستحق في الفترة الماضية مع مسألة بقى ايه فلان الفلاني خلاه فلان الفلاني الذي بدل شرع الله مش حكم في مسألة بغير ما لا ده بدل شرع الله عز وجل يكفر ولا لا يكفر يكفر بالاستحلال الباطن ولا بمجرد انه بدل يكفر بمجرد انه بدل هشد شعري بقى شعري بقى ده كلام ده كلام المرجئه اللي الشيخ ياسر بيرد عليه بيقول لهم انتوا لازم يقولوا بالاستحلال الباطن انا ما ادرسش استحلال باطن هو بمجرد ان فعل كفر استحل ما استحلش بقى براحته مش التشريع العام ده الشيخ ياسر نفسه قال انها باهل عليه هبالي يعني ايه يعني انه بمجرد فعله يكفر يعني انه بيدرج واللذ استحلال الاستحلال ده موجود موجود ازاي من الاستحلال يعني انا اقول حلال ليك بقى هتخش كده في كلام كلامي احنا كفايه ان احنا نثبت ان العلماء قالوا كده قالوا ان الفعل يكفر صح ولا لا مقتنع لغايه هنا يبقى احنا مفيش مشاكل مقتنع بقى وهتزود ان لا الفعل لن يكون مكفرا الا مع تصور خرام الباطن او انه لابد من الخرام الباطن دي مصيبه سودا تاني دي دي من أصل أصل بس ده من مش عايزين دي بقى هو هو انا بقوله مش عايزين دي هو ده ان ان ما قال اي كفر لازم في نهايه صف انا اول مره اقرا كلمه كده ان هو قال في كاسات يمكن كفر يكون في صف بس مش لازم انا اشوف الاقتصاد يتفضل عين لا ممكن بمجرد بس حكرا في عقيدة مسئلة بده هو عامل ماشي سورماشي. هو, شو هو, شو هو يعني أنا مش محتاج لو شفت واحد دي قطع المصر إن أنا شفت عن صار دي كده بس قطع المصر دي قطع هو دلوقتي احنا بنقول إن في في أفعال هيلزم منها كده وفي أفعال صريحة جدا يعني المسألة سب الدين أنا بقول ليه سب الدين بالذات لأن المسألة فإجماع أنت أخد بالك وإجماع اللي أنا انا عارف ان فيه قول تاني لمشايخنا سمعت انا منهم بنفسي في الدروس انه قال كده قال لابد من قال لان هذا دلالة على انخرام التعظيم الباطن مش لازم دي بقى ان هو زاهل على مساله الخرام الباطن دي انا احنا عايزين نقول ايه ان حتى مع كده الاجماع نقل انه من سب الدين او سب النبي كفر بس ليه بقى لانه فعل ذلك ماشي قال ودليلنا ان الكفر للاعتقاد وهذا المصل اعتقاده صحيح يبقى صلى محدثا متعمدا بلا عذر أسمى ولا يكفر عندنا وعند الجمائر. وحكي عن أبي حنيفة أنه يكفر لتلاعبه هو هنا قال أنه هو من غير عذر خالص واخد بالك ودليلنا أن الكفر الاعتقاد وهذا المصال الاعتقاد صحيح. يعني في بعض المسائل ممكن نمررها معاه إنما العايز أقول أن مسألة أن كل كافر لابد من انخرام الباطن أو لابد من استحلال باطن أو زوال يعني مسألة التلازم ده يحتاج إليه الى ادلة و الا برضو العبارة دي ممكن يعني نفكر فيها يعني مش مشاكل يعني. بس انا بقول لو ان هو بيقول كده الكلام ده عكس ما قاله في ال في الروضة ده في الروضة الكلام لأهل العلم عجيب يعني يقولون من اتى الى معلم الصبيان فقال له اريد ان اسلم فقال فارجاه الى اخر الحلقة كفر يعني قال له بس توعد بس هخلص الوادي اللي في يدي ده سمع له كفر قالوا لأنه راضي, راضي بالكفر ولو للحظه فكلام صعب جدا تاخد بالك وطبعا هو نقل مسألة السب فعلا ومسألة الكلام ده وقال ان ده يكفر وفي روضة الطالبين طيب نفكر في هذه قال وهذا كله إذا لم يكن للمصلي محدثا عذر أما المعذور كمن لم يجد ماء ولا ترابا ففي أربعة أقوان للشافعي رحمه الله تعالى وهي مذاهب للعلماء قال بكل واحد منها قائلون أصحوها عند أصحابنا يجب علي أن يصلي على حاله ويجب أن يعيد إذا تمكن من الطهار والثاني يحرم عليه أن يصلي ويجب القضاء والثالث يستحب أن يصلي ويجب القضاء والرابع يجب أن يصلي ولا يجب القضاء وهذا القول اختيار المزني وهو أقوى الأقوال دليلا هو يجب عليه أن يصلي ولا يجب عليه علي وهو وهذا اختيار المزني عشان تعرف أن المزني كان بعض العلماء عده مذهبا فرضا لوحده لكثرة ما كان يرد على الشافعي او يختار ما بين اقواله ويرجح وبعضهم عده مجتهدا مطلقا في المذهب ما بين المزني والشافعي 30 تقريبا او 29 او 28 شخص المزني ده كان مصريا حملت الفقه الشافعي الكبار كلهم مصريون خد بالك اللي هو البويطي والمزني و الثالث ذاهم يا رحمن انما الموزن ده لي يعني تعيشوا معاه كده حياه خالص يعني سبحان الملك يعني فاما وجوب الصلاه فلقول وسلم اذا امرتكم بامر فافعلوا منهم ما استطعتم وامما الاعاده فانما تجب بامر مجدد والاصل عدمه يبقى اذا دي مساله في الاصول مساله الاعاده هل الاعاده يلزمها امر جديد ولا لا فهنا الشفيع يرجح ايه انه يرجح ان الاعادة انما تجب بامر مجدد يعني مسألة المرأة الحائض مثلا انها لا تصلي صحي كده وتصوم بعد انها لا تصلي ولا تصوم في حيضها بعد الحيض لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم الايه محمد حضرتك امر جديد ولا لا هي جديد والقضاء طيب لا ده كلام الاصوليين مش كلام, مش كلام الشارع ماشي الحال احنا الوقت او عدمه الوقت بتاعها يبقى امتى بتاع الحائط ديت خلاص يبقى هي هنا في وقتها التي اباحه له الشرع صحي كده الكلام ده غير مساله الصلاة مساله الصلاة لان الصلاة وقتها ضيق ومحددة بوقتين ابتداء وايه وانتهاء, وانتهاء انما هي عندها انها تبقى حائط تقضي متى من بعد ما تظهر من حيضها تمام بعد رمضان الى رمضان الاخر فدي بالنسبة لها كلها وقت صح انما غير بقى ما نقول لا ده لابد انها تقضي في شوال فلو طلعت برة شوال يبقى كده ايه يبقى كده قضاء وليس ايه اعادة يعني وعموع المسألة فيها خلافهم بسيط اصلا في مسألة التفريق بين الاعادة والقضاء لان القضاء القضاء قد يذكر للفعل في نفس وقته طب يدل على كده ايه ربنا سبحانه وتعالى لما الف اذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقال هنا قضاء بمعنى ايه بمعنى الاداء والانتهاء منها في وقتها فسمه قضاء وذاك الحديث بعض العلم قال فما ادركتم فصلوا وما فاتكم عندنا لفظين فأتم وفي لفظ فأقضوا فاللي قال يقضوا حملاء على القضاء الأصولي قال لا ده يقضوا معنى أننا فاتتنا الركع الأولى فإذا القضاء يستوجب أننا نأتي بالفاتحة ونأتي بصورة بعد الفاتحة صح وإذا كان فيها جهر في الركع الأولى يجهر في الركع الأخيرة قال لي أن قضاء إذا ما إحنا بقى نقول له لا القضاء بمعنى إيه؟ بمعنى الإتمام أيضا فإذا أتممتم أنه أدى صلاته في في هذا وقال الله تعالى فاذا قضيت مناسككم هل هنا القضاء بمعنى القضاء الاصلي لا فالمقصد ان الاعاده فانما تجب بامر مجدد يعني مثلا خلاف مساله الصلاه انسان بس الصلاه في الاعاده لو ان الاعاده بمعنى القضاء هنقول إن هو إنسان فاته الوقت هل يصلي تاني ولا لا طب في مسألة الحيض دي عشان اوضح ان هي بتقضي الصوم لماذا تقضي الصوم العلماء هنا قالوا طيب هل كان يجب عليها الصوم وهي حائض ولا كان لا يجب الذين قالوا لا يجب عليها الحيض قالوا طيب يبقى بعد كده يلزمها امر جديد لفعل الايه لفعل الصلاة لفعل الصوم واضح كده وبعضهم قال نفرق بين الوجوب هنا معنى ايه أخذ بالك هل الوجوب هنا معناه بأن وجوب بأن تفعل ولا أن تعتقد الوجوب فقط ولا يلزمها الفعل الوجود مانع ثم بعد ذلك تقضي فهنا حصل الكلام بتاع الوصوليين ده فخلاصة الكلام أنه أما الإعادة فإنما تجب أمر مجدد إيه الأمر المجدد أنه سألت عائشة رضي الله عنها قالت فما باله لحياة تقدك, تقدك قالت كنا نؤمر بذلك على عهد الإنسان يبقى إذن كان يأمره يأمرهن بقضاء الصوم ولا يأمرهن بقضاء الصلاة واضح؟ طلع دي في جنب كده في القواعد عندك القواعد الأصولية أنه يقول الإعادة إنما تجب بأمر جديد أو الإعادة تجب بأمر مجدد قال وكذا يقول المزني كل صلاة أمر بفعلها في الوقت على نوع من الخلل لا يجب قضاؤها والله أعلم يعني أمر بالفعل ولكن على نوع من الخلل وأمر بفعلها بهذا الخلل الذي فيها بهذا العاجز عن بعض الأشياء فإنه لا يجب عليه قضاؤها المساله دي هتحتاجها برضو هناك في التهارة بعد كده في مسألة الجبيره فكرنا وخلاف أهل العلم رجل وضع الجبيره وبعدين صلى مسح الجبيرة وصلى هل يقضي ولا لا هنا بقى يأتي النزاع في المسألة دي بقى ان هو هنا هل يقضي ولا ما يقضيش الصحيح اللي احنا اخترنا ورجحه هنا هو انه يجب عليه ان يصلي ولا يجب عليه القضاء لان بعضهم قال يصلي ويقضي ليه لانه لم لم ياتي بالوضوء كاملا ده ما بس بس, بس اما احنا عارفين انا ده كلامنا بقى أوه. انه يجب انه مامور ان يصلي على حاله هذا اجماع ثاني واما صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فمعناه حتى يتطهر بماء أو تراب وإنما اقتصر صلى الله عليه وسلم على الوضوء لكونه الأصل والغالب والله عنه وذلك أنا أتركوا المسألة ديت حتى يتوضى المسألة هنا الحديث ده اللي وقع بالخلاف هل التيمم رافع للحدث ولا مبيح للصلاة فاللي قالوا أن التيمم مبيح للصلاة قالوا بالحديث ده قالوا حتى, قال حتى يتوضى فإذا حدث وموجود حتى يتوضى فإذا لم يتوضى فما زال على حدسه موصوفا به ممنوعا يعني من الصارك أبيح له الصلاة بهذه بهذا التيمم أبيح له واضح إنما الصحيح أن, أن حتى يتوضى إما يتطهر المقصود بها الطهر بالماء أو بالإيه ما ينوب عن الماء مع العجز وهو إيه الترى طب لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث أحدث يعني تعريف الحدث طيب هذا التعريف أنكره بعض أهل علم كابن دقيق العيد وقال إيه وصف قيم بالبدن يمنع من الصلاة عنه قال إن الحدث وسيأتي معنا أيضا أن أبا هريرة لما سأله الرجل قال ما الحدث لما قال الحديث زبعدين قال سأله ما الحدث قال فساء أو درات فذكر له الإيه الخارج من السبيلين ولذلك الحدث يطلق على ثلاث معان المعنى الاول وهو الخارج الخارج المنصوص عليه او الخارج المخصوص من السبيلين المعنى الثاني الخروج اللي هو الفعل نفسه يعني المعنى الثالث وهو المنع المترتب على خروج الخارج وكلام ده جميل ليه بقى لأننا بقول معنى الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث لأن الحدث هو المنع بسبب خروج الخارج فهو ممنوع من الصلاة حتى يتوضأ فإن توضأ رفع المانع وطبعا رد رد جامد جدا على من يقول أنه وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له طال أنه وصف حادث يعني أحداثه ومتأخره الفقهاء ولم يكن موجودا وده يعني أنا بقول لكم قراءة الأحاديث وزي ما نشوف كده بعد كده هتلاقوا حاجات عجيبة جدا ليه العجيب جدا لإن دي الأحاديث بعيد بقى عن الكلام اللي خلاف أن أنت بقى تدرب ذهنك بالقواعد اللي احنا بنقولها دي تدرب ذهنك بعد ذلك قال إذا أحداث حتى لا يقبروا الله وصلاة أحدكم إذا أحداث حتى هذا والله طيب انا بقول هنا حتى يتوضى هل يدخل هنا معنى في الحديث صلاة الجنازة تدخل ولا لا انها غير مقبولة حتى يتوضى تدخل ما الدليل ها؟ ايوه شفت بقى بدأت انت حديث تاني هو ولكن بدأ زينك يشتغل عرفت ان هنا صلاة وانها نكرة وفي سياق النفي فاذا تفيد العموم يبقى اذا صلاه ايضا داخلة فيها وضحت ان صح الحنابلة بقوله كده هنا ان اذا وجد الماء في الوقت في الوقت خرج وقتا خلاص هو فعل ما طلب منه اه تمام ورزق هو لو فعلها لو لو هو سلم كده من الصلاه تيمم ما مفيش ميه خالص قام متيمم وقام السلام عليكم السلام عليكم بس لقى في واحد جاب له فانتازميه على قولهم لازم يتوضى ويعيد تاني ما هو يعيد واخد بالك احنا قلنا في فرق ما بين القضاء الشرعي في في لفظ الشرع والقضاء في في الاصطلاح مش عايدكم تخليطوا ما بين المصطلحين بس ماشي الحال اتممتموها في الوقت انما القضاء الاصولي انوا فعل العبادة بعد خروج وقتها ده القضاء الاعاده تكون في الوقت ده الكلام الايه وصولي نصيحتي لكم فرقوا بين المصطلحات الشرعيه والمصطلحات الاصوليه عشان ما تتوهوش بس لان المصطلح الشرعي بيخرجك من من يعني بيبين بي لك احاديث كثيره ده حمل الاحاديث على المصطلحات الاصوليه وحدها ده كلام يحدث معك خلل بعد ذلك <تصفيق> وهنا بيقول ايه بيقول واما المعذور كمان لم يجد ماء ولا ترابا ففي اربعه اقوال للشافعي صح كده ده راجل معذور لم يجد ماء ولم يجد تراب تمام بيقول يبقى بيقول الرابع بيقول في ايه بيقول ان في قول من الاقوال يجب ان يعيد اذا تمكن من الطهارة لو حملناها حتى على المصطلح الاصلي بقى في الوقت يبقى هو رجل عاجز زي ما انا ضربت المثال كده ما عندوش مية خالص وما عندوش تراب ربطينه مسلسلينه جدا تمام قلنا له صلي على حالك فهو في نفس الوقت الوقت الصلاة لم يخرج ام فكينه وحنفيات ما يشغاله وتمام التمام القول الاول يقول ايه ان يعيد اذا تمكن من الطهار القول الثاني يحرم عليه ان يصلي اصلا ويجب عليه القضاء الثالث يستحب, يستحب يستحب ان يصلي ويجب القضاء الرابع يجب ان يصلي ولا يجب القضاء واخد بالك فأما وجوبوا الصلاة فلقوله إذا أمرتكم بأمر ففعلوا من ما استطعتم وأما الإعادة فإنما تجبوا بأمر هو صلى وخلص صلاته إعادته في الوقت أو قضاءه حتى بعد الوقت ده يحتاج إلى إيه؟ إلى أمر جديد أيوة قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا, صدق ولا صدقة ولا صدقة من غلول فهو بضم الغين والغلول الخيانة وأصل السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة لسه ما سمناش الغنيمة يوم واحد غل منها شيء فهذا غلول فهذا يمنع الشهيد الذي قتل في أرض المعركة من دخول الجنة بل يوجب له النار نفسه لم مر على رجل فقال فإني وجدته, إيه؟ وجدته في النار لما قاله ده فلان شيء قال فإني وجدته في النار من أجل بردة غلها البردة العباية وكلمه عبايه لغه عربيه فصحى مش العباءة بس لا العبايه فهي مجرد ما خد بس البردة دي دخل بها النار مع انه ايه سوف دمه شهيدا فيقول لو سلم ولا صدقه من غنول والغل خا اصله السرقه من مال الغنيمه قبل القسمه واما قول ابن عامر ادعوا لي فقال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة أي ابن عامر يعني فمعناه أنك لست بسالم من الغلول قد كنت واليا على البصرة الله المستعان وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصون والظاهر والله أعلم أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحثته على التوبة وتحريضه على الإقلاع من الم... عن المخالفات الحديث ده جميل جدا ترد بيه على اللي يقولك إيه لو كانت يعني يستدل ببعض أخوال أهل العلم لو كانت لي دعوة لجعلتها فين في السلطان فكانوا زمان يقولوا لنا ده مبارك ده لو انت ليك دعوة مستجابة خلاها للمبارك فنقول أنه لا ندعو له علانية ولا على المنابر كانوا يش... يستشطوا غضبا أهو ابن عمر ابن عمر يقول له دعوه لي وهو مريض ومحتاج للدعاء يقول له فين وكنت على, الإيه؟ على البصرة لأن أحيانا الدعاء قد يستشف منه تزكية المدعو له هو تخلي أنا طلعت كده وقلت دعيت مثلا اللهم انصر مثلا زمان مثلا اللهم احفظ سيادة الرئيس ده معناه يبقى انه أمير المؤمنين ورضي الله عنه صح ده معناه يعني الدعاء فيه نوع تزكية مش مجرد دعاء فقط لا ادعله في السر بس خلي دي ايه آه. قال قال وتح خلاص وح وحسوا على التوبة وتحريض على الإقلاع عن المخال ولم يرد القطع حقيقة بأن الدعاء الفصق لا ينفع فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة والله عالم إذا هذا من باب الإيه الزجش ومن باب التحريض على الإقلاع عن المخالفات وأنا استاذين بقى في مسألة الدعاء للإيه لل والامراء والكلام ده على المنابر يعني الكلام ده استحدث فعلا وليس موجود والصح ان احنا ما ندعوهمش لان فعلا في حقوق للعباد وحقوق متعلقه بهم والدعاء لهم تزكية لهم وشهاده من اهل العلم بانهم مذكورون قولوا قول هذا واستغفر الله يعني ولي لو ولي أمر